أشاء ربنا لأزل ملائكته فإن بما أرسلته به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 حتى إذا ما جاءواها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لمشهد معلنا قالوا أط قال الله الذي أطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستيقون أي يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولا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 ذلك جزاء أعداء الله النار لهم في هادار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّا نَّا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ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 Yeah, me lumeshi in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 124. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد 125. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات مِنْ أَكْمَامِهَا أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد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 وَإِذَا نَعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق